أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنت من لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما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 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تبرجن تَبَرُّجْ نَتَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةُ الْأُولَى وَأَقِيمَ الصَّلَاةَ وَأَتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضِعِبَ عَلَكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُضَاهِرَكُمْ تَضْهِيرًا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 إن المشرمين والمشرمات والمُؤمنين والمُؤمنات والقانين والقانات والصادقين والصادقات والصابرِين والصابرَات والخاشعين والخاشيعات والمتصدِّقين والمتصدِّقات والصائمين والصائمات والحافظين نفروجهم والحافظين نفروجهم والحافظات والذائرين الله كثيراً والذكريات أعطى الله لهم مغفرة وأجر عظيم.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 فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنْهَا وَطَرَ زَوَجْنَاكَ هَلْ يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَيْهِمْ إِذَا قَضَى مِنْهُنَّ وَطَرَ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ سِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا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 يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته مِنَ من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام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 وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطيع الكافرين والمنافطين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا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 فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إن للا لك أزواجك التي آتيت وَمَا وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك مَعَكَ هاجرن معك امنة ان وهبت نفسها وامراة منة ان وهبت نفسها للنبي إن اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَغْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا تُرُجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُ النَّوَةُ إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ذلك دونه أنتقر أعينه ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كله فالله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبتل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك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 وَإِذَا سَأَلْتُمُ النَّاسَ فَاسْأَلُوا الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَانظُرُوا فِيمَ يُنفِقُونَ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لقلوبكم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 إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤمن الله ورسوله لعنهم الله في. دنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فطد احتملوا بهتانا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 لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجامرونك فيها إلا قليلاً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 ربنا آتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنا كبيرا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا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 ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله وثورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم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 وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة قل بلاء ربي لا تأتي أنكم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 إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ فِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُشْطِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا يَا دِيوَالُ أَوْ بِمَا مَعَهُ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ أَن يُرْمَى السَّابِقَاتُ وَقُدِّرَ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولسليمان الريح غدوها شهر ورماحها شهر وأسلنا له عين القطء ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذيقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا فطليل من عبادي فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إلَّا دَبْتُ الْأَرْضِ تَكُلُ مِنْ سَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّتْ بَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْعِبَابَ مَا لَبِسُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ فقد كان لسبئ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له ملدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبت سَلَّاهم بجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَينِ ذَوَاتِ أَكْلٍ خَبْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْئٍ مِن سِدْرِ الْقَلِيلِ ذَلِكَ جَزَائَنَا بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا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 أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صت تَقَالُوا عَلَيْهِمْ ابْنِ سُظُنَهُ فَتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَهُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَلَا على كَأَنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ وَنَدْعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثطل ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عندهم إلا لمن أذن له تا اِذَا فُزِعَ فِي الزَّعْنِ قُلُوبُهُمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ وَالْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ظلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم معاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون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 وقال الذين استغعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاطِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ فَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أموالكم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 وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِطِينَ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 أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ظرا فنقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون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 فقالوا ما هذا إلا افكوا مفترى، فقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين.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 فكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير قل أعظكم بواحدة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 قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب وَلَمْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلٍ وَيَقُذِفُونَ بِالرِّيحِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَهِيَ بَيْنَ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَائِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة أرباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فَرَآهُ حسناً فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَزْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ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 طفتين <تضفة> ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أثبة لا تضع إلا بعلمه وما يعمر من عمره ولا يقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب ثرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها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 والذين تدعون من دونه ما يملكون من طمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم فيوم الضيامة يكثرون بشرككم ولا ينفئك مثل خبير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 جَنَّاتٌ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَثَامِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ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 فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا ولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عظبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة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 بَتُ ي وَلَكِنْ آخِرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى فَإِذَا جَاءَ يا سين فالقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ماء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 فَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَتَّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَتَّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ <تصفيق> وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إنما تنذر من اتبع الذكر مخشيا الرحمان بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فكل شيء أحصيناه في إمام مبين وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل وَرُسُلْنَا إِلَيْهِمُ الثَّنِي فَكَذَّبُوهُ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ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 تبعوا من لا يسألكم أجراً وهم تجدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلهةً إِيَّاً. Rıd-ni Rabbanı biğurrla tuğn-i şefaat-ım şeey-ı, بكم فاسمعون ضيل دخول الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما وفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم